Book 2 47 47 47 voorbereiding vir 'n reis Al-i'dad li-s-safar Al-i'dad li-s-safar ينبغي أن نعبئ شنطتنا يجب أن نعبئ شنطتنا موني إي تفرخيتني ينبغي أن تنسى شيئا يجب أن لا تنسى شيئا إي تخروت كفر نوراخ تحتاج إلى شنطة كبيرة تحتاج إلى شنطة كبيرة Muni ii paspoort virgeet nie. Latense jawaz al safar. Latense jawaz al safar. Muni ii karki virgeet nie. Latense tefkierat al tayraan. Latense tefkaret al tayraan. Muni ii reis tjek virgeet nie. Latense. لا تنسى الشقق السياحيه نيم سونبراند روم خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس نيم يوو سونبرل سام خذ معك خذ معك النظاره الشمسيه نيم خذ معك القبه الشمسية خذ معك القبعه الشمسيه ويل هل تريد أن تاخذ معك خريطة طرق هل تريد أن تأخذ معك خريطةة تررقاي التخذ صيم هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سيياحياي الصبريل ص هل تريد أن تأخذ معك ؟ هل تريد ان تاخذ معك مظله مطر انثو ا بروك همب انكوزه تذكر البنطلونات البنطلات والقمصان والجوارب <تصفيق> belt en sportbaadjie Tadhakkar rabatat al-unuq wal-ahzima wal-sitarat Tadhakkar rabatat al-unuq al-ahzima wal-sitarat Untou jouw Wa kom saan al noom wal t-shirtat. het skoene, sandale en stiefels nodig. Ente tehtage ila ahdia, wa sanadil, wa juzam. Wasan. Ente tehtage ila ahdia, wa sanadil, wa juzam. U het en een naalknipper nodig. تحتاج الى مناديل ورقية وصابون ومقص اظافر تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص اظافر ان تاندباست نوديج تحتاج الى مشط وفرشات اسنان ومعجون اسنان تحتاج الى مشط وفرشات أسنان ومعجون أسنان